فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُ الْوَحْرَام عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتِ أَجْوُجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبِ يَأْسِلُونَ وَقَتَرَبَ الوَادُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا لَقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كنا ظَالِمِينَ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 الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون